وَإِنَّهُ لَهُ دَرٌّ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ تَتَوَجَّأُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم مدعا ايضا والمودبرين وما انت بياد العمى عن ضلالتهم ان تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تَكَلِّمُهُمْ إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاء وقال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ان ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما وهم فهم لا ينطقون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 وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَفَزَّعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتِيهِ دَاخِرِينَ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر والسحاب قلنا الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون